إ ن ه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ب ا ل ق ص ط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا, كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إ ل ا بالحق يفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون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 واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما, فلما كشفنا عنه ضره مرك أ ن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 إ ذ ا لهم مكر في آ ي ا ت ن ا قل الله أ س ر ع مكرا إ ن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك و ج ر ي ن بهم و ج ر ي ن بهم بريح طيبه وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم, وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا ان どうもありがとうございました。 إذا م ي ب غ و ن في الأرض بغير、الحق. يا الأرض الحق أ ي ه النابلسي ا س إنما للعلوم ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا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 والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة للذين أ ح س ن احسنوا ل ز ي د ة للذين ن أ ح س الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله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 فزيلنا ََّ بينهم ََُْْ وقال َََ ش ُ ر َ ك َ ا ؤ ُ ه ُ م ْ ما َ كنتم ُ إ ِ ي َ ا ن ا تعبدون ََُُْ فكفى َََ بالله َِِّ شهيدا ًَِ بينه ََُْ ويستنبئونك َََََِْْ أ َ ح َ ق ّ هو قل ُْ إ اي وربي ََِِّ ن َّ ه ُ لحق ٌََ وما ََ أ َ ن ْ ت ُ م ْ بمعجزين َُِِِْ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 م و ع ظ ة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى و ر ح م ة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه هو خير مما يجمعون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 ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ي ان قوم إ كان كبر عليكم مقامي وتذكيري ب آ ي ا ت الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت ف أ ج م ع و ا أ م ر ك م وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم, ثم قضوا الي ولا تنظرون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 وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم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 واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد أ ج ي ب ت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا ت ت ب ع ا ل سبيل الذين لا يعلمون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 「今日は私のお気持ちを聞いています」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 فلولا كانت قريه آ م ن ت فنفعها ايمانها إ ل ا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم, ومتعناهم الى حين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 قل ُْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الناس َُّ إ ِ ن كنتم ُُْ في ِ شك ٍَّ من ِ ديني ِِ فلا ََ أ اعبد ُُْ الذين ََِّ تعبدون ََُُْ من ِْ دون ُِ الله َِّ ولكن, ولكن ََِْ أ َ ع ْ ب ُ د ُ ا ل ل َّ ه َ الذي َِّ يتوفاكم ََََُّْ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 واتبع ما يوحى إ ل ي ك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين